والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع ان والبحر المسجور إن عذاب ربك واقع ما له من دافع يوم تنور السماء تسير وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم ما دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يسلوها فاصبروا يسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تعملون متقين في جنات رعيم، فكين بما آتاهم ربهم وقذم ربهم عذاب الجحيم، كلوا وشربو هنيئاً, هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما أنتناهم من عملهم شيئا اللُّؤْمْرِيُّن بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَا غُبُو بِفَاكِهَتِهِ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَغُونَ يَتَنَازَعُونَ فِي مَا كَسَنَ لَغْوَنَ فِيهَا لَغْوَنَ فيها, لغ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطْرُفُ عَلَيْهِمْ الْمَالُ وأقابل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقونا عذاب السموم إنا كنا من قبر ندعوه الرحمن الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربص فاني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أمهم قومون طغون أم يقولون تقول له بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أمهم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يؤمنون بل لا يوقنون؟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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله وإن يروا كسفا من السماء ساقطا, ساقطا يقولوا سحاب مركوم فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذين فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم قيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا مُّدْخَرًا ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذا بار النجوم